وكم من فتاة عثيفة سمعت مطربا فاجرا فاشتاقت إلى صوته وطورة الثلاث عجف إذا رأيته أو رأيتها يعلقون الصور ويجمعون الأشيطة والقلب يهوى ويتمنى فيا من يرى سكم يزيد وإن التي أعيى الطبيبي لا تعتبنى فهكذا يجني الغناء على القلوب بل قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الغناء والخمر والزنا فقال فيما رواه البخاري لا يكون في أمتي أطوام يستحلون الحرة يعني الزنا والحريرة والقمر والمعاذق ومعنى يستحلون أنهم يفعلون هذه المحرمات فعل المستحل لها بحيث يكثرون منها ولا يتحرجون من فعلها أو أنهم يبحثون عن يفتيهم بحلها وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال نهيز عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ونعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشك جيوب فسم العناء صوتا أحمق فاجرا لأنه لأهل الحق والفجور وسئل ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله إلى ما وله له الحديث فقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء فصدق ابن مسعود وإن لم يقسم وسئل محمد بن الحنبية عن قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما كلا له ما هو الزور قال هو الغناء لأنه يميل بك عن ذكر الله وقال تعالى لكفار قريش من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تامدون قال ابن عباس سامدون مغنون تقول العرب اسمد لنا أي غني لنا ووصف الله تعالى أحوال عباد الأطنام عند البيت الحرام فقال عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية والمكاء والتصدية نوع من المعادل وهو التصديق والتصدير ومن عظم خطر الجناء وحد النبي عليه الصلاة والسلام سماع المعاذف بالمتخ والقدف فروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة حف وقدف ومتخ قيل يا رسول الله متى فقال إذا ظهرت القينات والمعاذف واستحلت القمر وقال صلى الله عليه وسلم سيكونن من أمة أقوام يشرقون الخمر ويعزف على رؤوتهم بالقيان يمتخهم الله فردة وخنافير والقيان جمع قينة وهي المرأة المغنية سيعاقب الله هذه الأمة بما عاقب به الأمم من قبلنا أن يخصف الله بهم الأرض أو يمتقهم قردة وخنادير أو تنزل عليهم حجارة من السماء فمتى يكون ذلك يكون إذا ظهرت المعاجب وانتشرت وكثرت وها هي آلات المعاجب لا تكاد تشطى عدد. بل ها هي مدارس العزب والموسيقى تنتشر في كثير من بلاد المسلمين وها هن المغنيات المائلات الممينات يحركن الشهوات بل ها هم الأعداء يفتكون بأرواح السكانة ويعبتون بأعراض العذارة وفريق من قومنا في لهوه وطربه لا يجاهد مع مجاهدين ولا يهتم بأمر المسلمين العذب والركت والمزمار عدتنا والخطم عدته علم وآلات تقود أمتنا في الحرب غانية والجيش في الحرب قد ألهته مغنات كم بثت المال هدرا في مبادرهم وفي ليالي الخنى طاعت مرؤات نعم هذا شأن الغناء ولم يبقى إلا أن يتحقق الوعيد بالخف والمدخ والقدف بالحجارة والحديدة ومن تتبع الكتاب والسنة وجد أن للغناء أسماء عدة كلها تدل على ضلاله فهو اللهو واللهو والباطل والزور والمكان والتفية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق بالقلب والصوت الأحمق والصوت الفادر وصوت الشيطان ومسمور الشيطان والسمود أسماؤه دلت على أوصافه تباً لدل الأسماء والأوصاف وقد تتاتر وتوافر كلام الأئمة الأطهار والعلماء الأبرار في التحجير من الغناء ففي المسند أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج يوما في حاجة فمر بطريق تسمع زمارة راع ووضع أصبعيه في أذنيه حتى جاوزه فقل لي بالله عليك أزمارة راع أولى بالتحرين والترج أم هذا الغناء الذي يتذنج فيه المطرب والمطربة فيسن القلوب ويشغل الأرواح عن علام الغيوب وقال عمر بن عبد العزيز لأبنائه أحذركم الغناء أحذركم الغناء أحذركم الغناء فما اتمعه عبد إلا أنساه الله القرآن وكتب إلى مؤذب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدأها من الشيطان وعاقبتها سفة الرحمن وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام رجل يسأل عن غناء الأعراب في البوادي الذي ليس فيه معاذب وليس فيه تصوير ولا فيديو كليب ولا لباس عارل ولا قصات فاتنة ولا رقصات ماجنة غناء الأعراب في البدو هل يجلزي ابن عباد؟ هل هو حلال أم حرام؟ فقال ابن عباد أرأيت الحق والباطل؟ إذا جاء يوم القيامة سأين يكون الغناء؟ قال الرجل يكون مع الباطل فقال ابن عباد فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اذهب فقد أفتيت نفسك أما أبو بكر فكان يسمي الغناء مزمار الشيطان وسأل رجل الإمام مالكا عن الغناء فقال ما يفعله عندنا إلا الفساق وسئل الإمام أحمد عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعزبني والشافعي سماه دياتة وأبو حنيفة أكتب التحريم فالغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن نعم كيف لا وهو يحرك النقوث إلى كل قبيح ويتلقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخبر رضي عالفان وهما في القبائح فرسارهان فإذا سمعه أحد قل ياه وفرح به شيطانه واشتكى إلى الله إيمانه وسقل عليه قرآنه وتراه يميل برأسه ويهد منك به ويضرب الأرض برجليه ويصفق بيده وها الحزين وثارة يسرغ كالمجانين كما قال أحدهم لصاحبه أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب القناء إلى الصباح وثارت بيننا كأس الأغاني فأذكرت النفوس بغير راح فنمتر فيهم إلا سكارا سرورا والسرور هناك طاح إذا نادى أكل الذات فيهم أجابا له حي على السفاح ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقنا هذه الحاضل الملاحي نعود بالله من هذه الأحوال وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يذهب الحياة ويزيد الشهوة ويهدم المرؤة وإنه لينوب عن القمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزناء سمع سليمان بن عبد الملك الخليفه صوت غناء يوما غضب وأحضر المغنين وقال إن الفرث لا يسهل فتستوجق له الرمكة يعني الذكر من الخيل يصهل فتسمعه الأنثى فتستأسل الوطن وإن لا ليهدر فتضبع له الناقة وإن السيس لينب فتستحرم له العنف وإن الرجل ليتغنى فتشتاء له المرأة ثم أمر بخصائهم ليحمي منهم النساء وقال بعض الثلاث الغناء يورد النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والقبت في قوم والرقة أي الميوع في قوم بل كان العقلاء يترفعون عن الغناء قال معمر بن المتنى رحل الحطيئة الشاعر مع بناته فجاور قوما من بني كلف فخافوا أن يرى منهم شيئا يفرهه فيهدوهم فأسوه فقالوا يا أبا مليك قد عظم حقك علينا بتخطيك القدى إلينا ومرنا بما تحبه فنأتيه ومرنا بما تكرهه فننهيه فقال لا تأتوني كثيرا فتملوني ولا تسمعوني أغاني شبيباتكم فإن الغناء رقية الزناء يعني وإن عندي بنيا لذا أجمع العلماء على تحريم الغنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنهم متثقون يعني اكتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعاذف التي هي آلات اللهو تلعود ونحوه وقد حكى الإجماع على تحريم المعاذف الإمام القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبري وابن القيم وابن حجر الهيتمي وغيرهم فهل بعد هذه الأقوال من قول في إباحة هذه الآفة هل يؤخذ بعد ذلك قول أحد إلا أن يكون التافع إلى ذلك الهوى والشهوة نعوذ بالله من زيغ الهوى وتحكم الشهوة أما الغناء اليوم فهو والله أعظم وأطم يقترن بالتصوير الفاضح للبغايا والممثال تمام من مطرب إلا ويترنح حوله نفر من الراقصات وما من مطربة إلا وحولها نفر من الرجال يتراقصون ويتمايلون فمن يجيز مثل هذا يا أمة الإسلام من يجيز مثل هذا الاحتلاط والسفور والرقص وتعرية النحور إضافة إلى شرب القمر والمذكرات في أغلب الأوقات فلا يحل الطرب والعناء إلا به مع العري الفاضح والحضور الواضح للراقصات المحترفات والبغاية السافلات وانتهاء هذه الحفلات غالبا بجريمة الزنا حتى وإن خلت هذه الحفلات من شرب الخمر ومن الاختلاف والزنا فلا تخلو غالبا من إنساق الأموال الطائلة في هذه المعصية للمطربين والمنظمين والعاجفين وإيجار الصالات وتكاريف الحفرات ظلمات بعضها فوق بعض والله يقول إن المبدرين كانوا إحوال الشياطين